دمعي ابتسامي مهما كانت آلامي Amen, آلا الفنا آلا ان هومه وخلي قلبك خالي وحبي الدمع ده دمع عينينا الزان ان هومه وخلي قلبك خالي وحبي الدمع ده دمع على الاذاني ده بكرة کلو بانی کلو بان قلبي وضحت منو في بحر في بحريت حبت ظالب حبت ظالب او كان مراري هها الفؤاري او كان كذب غني ويبعد عني كذب عني كذب عني, عني من غير ما رأيتك.